شبكة مزامير آل داود تقدم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين آل فَعَاَبَ وَأَبَوِيهِ عَلَى العَرْشِ وَخَرُّ لَهُ سُجَّدَا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جعلها ربي حقا وقد أحسن بي اذ خوازني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد ان نذر الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف, إن ربي لطيف العليم الحكيم ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني ربي قد من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا وال توفني مسلما توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء ايرضى بنوح الىك ومعك كن لديهم اذ اجمع امرهم وهم وَمَا أَكْفَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيْنُ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَنُرْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ الله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 وج سے رو وَرَحْمَةً نل پن